لا اله الا الله القرآن اللهم اهدنا في We mm are -hmm. more اللهم عليك بيهود اللهم عليك بيهود اللهم أزل عليهم نقصة وارفع عنهم عافية ولنا فيهم من من أسود ولنا فيهم يوم, في يوم من أسود يوم فرعناها من هميت من خلت اللهم احفظنا احفظ بلاد المسلمين. Nu är det النار. الله أمينا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ورعوه بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما You know, is that the arm that I'll say?